بالله الرحمن الرحيم عبس وتغلى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يتزكر فتنفعه الفكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتزكى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في أيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقضره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يَأْكُلُونَ لَهُنَّ شَابٌّ إِلَى طَعَامِ إِنَّ صَبَّبْنَا بِالنَّبَاتِ مَاءً صُبَّا فَنَشَقَّقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وفاكهة وأبا فتاعا لكم وبأنعابكم فإذا جاءت الصافة يوم يتر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بكل امرئ منه وإذن شفن يغنيه أجوه من يومئذ مصفرة صاحكة مستبشرة وارجوه من يومئذ عليها غضرة ترهتها خطرة أولئك